بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا بني اجنحه مسنا وثلاث روبا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يبتح الله للناس من رحمه فلا منسكها وما ينسك فلا مرسله من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين اؤمنوا الله عليكم هل من خارق غير الله يرضاكم من السماء والارض لا اله الا هو فنعبده فقط من قبل وان الله ترجعون يا ايها الناس ان وحد الله حق فلا تضرنكم فساده الدنيا ولا يقرنكم بالله الورو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أطحاب السعيد الذين تفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فإن الله يرل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علم بما يصنعون والله الذي أرسل الله فتثير شعبا فتقناه إلى بير ميت فأحجينا, فأحجينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يليل الله يليل جميعا اليه يصحب الجنه الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومغفور ائت هو يهوه والله خلقكم من تراب ثم من نقبه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من منسى ولا تطع الا بعلمه وما يعمر من مؤمل ولا ينقص من عمره الا بانتساب ان ذا على الله يسير وما يستوي البحران هذا عزم صوره ثانب شرار وهذا ملجا مجادع ومن كل تاكلون لحما طريا وتستقبلون حله تلبسونها وترى الفلك فيه مواد من فضله ولعلكم تشكون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وزفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطنين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو تمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الغني الحميد إني يشأ يذهبكم وياتي بطلق جديد وما ذلك على الله عزيز ولا تزروا أفرة وزر اخرى وإن تدعو مصفلة لداخل بها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغير وأطار الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإن الله المصير. وما يستوي الأمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الكبور. إن أنت إلا نبيل. إِنَّا أَرْسَلْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ هَالِكًا وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ نِّيرٍ ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفر جماع به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الببائد يتم بير وهم مختلف ألوانها ومراته بشود ومن الناس والدوار في مختلف ألوانه فجالك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفوث إن الذين يتبون كتاب الله ونقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يوتون كجارة لن تبور ليوفيهم حسورهم ويجيدهم من صدره إنه غفور شكور والذي أوحينا إليه من التكاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إِنَّ اللَّهَ بِالْتَعْلِيمِ خَبِيرٌ بِصِيْهِ ثُمَّ أَوَّضَنَا الْتِلْدَارَ الَّذِي نَصْبَعَ مِنْ عِدَارَتِهِ فَمِنْهُمْ ضَالٌّ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُتَصِلٌّ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرِ لِلْعِلْمِ ذَلِكَ الْفَضْلُ الْتَعْلِيمِ جَنَّةُ عَلِيٍّ يَخْرُونَهَا وَحَلُونَ مِنْ مِنْ زهر وقالوا الحمد لله الذي ألهم عنا الحتم إِنَّ ربها لغفور سكون للذي أحلنا دار المقامة من صدره لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها نور والذين تبروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وهم يصطيقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نأمل فولم نؤمنكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فنوقوا بما بالعالمين من نصير الله آلم غير السماوات والأرض إنه علم بذعب الصلوط هو الذي جعلكم فمن كفر عليه كفره ولا يكيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يكيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أو ماذا فلقوا من الأرض أنهم شرك في السماوات أم كتابا فهم على بينة بل الظالمون بعضا إلا إِنَّ الله يمسك السماوات والأرض أنت دولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حديما وفورا وأخسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكون أهدى من إحدى الأمم ولما جاءهم نذير ما دادهم إلا استكبارا في الأرض ولا يحيط المسر السيء إلا في أهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبطيلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يكيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قررهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعبثه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان علما قديرا ولو يآخروا الله الناس بما فسروا ما فوقعا رهرها من دابة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده البصيرا